And in نزاعة للشواة تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها لوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون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 فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم حائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون مَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطَعِينَ مِنَ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِين ۚ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن فَإِنَّا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أن لَ خَييرًا مِنهُ وَما نَحْنُ بمَسبوقين فَذَرهُم يَخُوضُوا وَيَلعببُ حتىَ يُولاقُ يَومَهُ الذي يُوعدُون يَومَا يَخجونَ منِن الأجددافِ صِع كَأَهُم إِ نُصب فِظون خاشعَةً أَبَصَارهم توَوَقُهُم ذِلَّذَلكَ يَم الذي كَوا يعدون